لاش فيك لا شفت همك قبا من زمان وياك انسى دبل بابل وقت اليديه عند الحاج عند الحاج الشاعر السيد عبدالخالق لمحنة هذا روح الهادي وابنه وبمقامه هذا ينبع المكارم والشهام هذا ينبع المكارم والشهام هذا, هذا روح الهادي وابنه وبمقامه هذا ينبع المكارب والشفامة يرتوي بفكري الرسالة والإمامة يرتوي بفكري الرسالة والإمامة حلّه حلّش هالكرامة يا كرامة حلّه حلّش هالكرامة من والده في الهيبتة وفكاره يا علم يصل بعد خفات بحر أسراره مقتبس من والده في الهيبتة يا علم يصل بعد خفات بحر أسراره انخب الشداد تنتج المأسا ان خبيش انت لما لا شفت لا شفت همك قبه من زماني وجور اقصى دلبابير وتبع الدجل جات بنت <متصفيق> الناس ما شاء الله بنت كل دمع عاني بعدك ويشلامي سيد محمد نخاتك <نخيطة> قلبي دامي سيد محمد نخاتك <نخيطة> قلبي دامي كل دمعيني بعثت ويسلامي كل دمعيني بعثت ويسلامي سيد محمد نخياتك قلبي دامي سيد محمد نخياتك قلبي دامي, نخيات قلبي دامي ما امدحك انا قصر في كلامي ما أمضحك أنا قصف بكلامي أخ إمامي وابن مامي وعم مامي أخ إمامي وابن مامي وعم مامي, مامي, مامي تا يهب وسط البحر وتلاثمت أمواجه مركب احزاني يا رشا يماك يا بابي الحاج تايه بوست البحر وتلاطمت امواج مركب احزاني يا رشا يا بابي الحاج غايه الغايات انته كل مآسات رايتك ال... هلا هلا لا شفت لا شفت همك ما شاء الله ما شاء الله لا شفت همك كبر من السما للجومه السجل غيره ما شاء الله للجومه ايه ده ما شاء الله ان شاء الله في المساء سافرت بضعون هم حزني وحدي سافرت بضعون هم حزني وحدي وانا كل جروحي تصرخ ها يا مهدي وانا كل جروحي تصرخ انتهي بي من يا مهدي بمن ابدي انتهي بي من يا مهدي بمن ابدي سيدي بمصاب عمد شكوى عندي سيدي بمصاب عمد شكوى عندي غايب وعصر الفتن هذا وبدأ ndi nishan ma tijijay ya bni lhhasan khasmaik tikaddam ji is Ghaibu Asrii lfita Hadaw bdii nishan Ma tijay ya bni lhhasan khasmaik tikaddam ji is Arifah alrayat Tentikil msat Arifah لاشفت لاشفت حماق كبر من زمان وجور يصيد العالم <سؤال> احل الذكيه انت عم الغايب تدري بي انت عم الغايب تدري بي يطلع المهدد قلبي يا مشيه يا مصيبة الانتظرها ويا رسيها يا مصيبة الانتظرها ويا رسيها يا مصيبة الانتظر ويا رسيها وإني قبر الولي حجري وتعدى حدودة ينتظر ردة فعد المنتظر وجنودة وان باشا جبريل ولي حجري وتعدى حدوده ينتظر رجع فعل للمنتظر وجنوده اطلبوا السلاح تلجئ للمعصات اطلبوا السلاح شباب شباب نفضاها نفضاها هادي اول حملة ضدنا نفضاها انا كي الخاف على زينات لا يجوها انا كي الخاف على زينات دوخ هذه اول لا ينفع يا مهدي من ابوها يا عذر ينفع يا مهدي لا يضل سكت الوضع هم باكرين كل من يعلي علي لازم يقاتل دونه لا يضل سكت الوضع هم باكرين كل مني وعلي علي لازم يقاتل دوله اجري بالثوره كل كلمه صاد بالله الله كل كلمه لا شفيك لا شفيك حمام من السما Suk diyaba taesvi Kyakadhi streyaba ohaaajagadhi?! try2018 sahariff unos dudafene cuplos y fiskuma oha. Taura cha badka tatar el ba지�du. K debugduo al fazaher ana kull khauf wa nasiya la لك الخوف على زين لا يجومى بلال ان بشوق قبره طال لعبه يا بلال يا عذر ينفع يا مهدي مننا من والله لو نقشوا قبو علوها يا عذر ينفع في مهده من ابوها لا يضل سكت الوضع هم باكرين بشون كل مني والي علي لازم يقاتل ودونه لا يضل شكت الوضع هم باكرين بشون المني وعلي علي لازم يقاتل دونه اجري من ثوره تنتقل مساد اجري هلا هلا تنتظر لا شفت لا شفت من زمان وجار لو شفت همك قبر السماء اشتكي السبع تجيني <التجيالي> جمع <دمعي> يجري <الجريك> زي انا بسمعها تنادي خضر خضر زي انا بسمعها تنادي هشكي سبع دجي انا هيجري ما يهدمون الجبر سعاد علي حراس ما يهدمون الجبر سعاد علي حراس عذاب <تصفيق> اليمه هذا اليمه في زح شايل عالم عباس ما يهدمون الجبر سعاد علي حر Al-Azabun yim maafizah Shai al-Alam Al-Azab Aowl al-Alam Tentikil maasab Aowl al سبع تجي دمعي يجري دمعي يجري الشاعر سيد عبد الخالق المحمد اشكي السبع تجي دمعي يجري يا ناس اسمع حاجنا ثم رجع الرواف هذا قبري ثم يا وقت جي انا بغري يا دهري ما هيك من القبر شعاد علي حراسه اي اول الحملات تمتقل سح Aqollah, you can do Noo, you can shake it سيد محمد سكتنا بالبداية <تصفيق> سيد محمد سكتنا بالبداية والله يستغلوا سكتنا بالنهاية الله ذل فقار عدنا وعدنا رايه احنا ذل فقار عدنا وعدنا رايه احنا خدام العقينا والحمايه احنا خدام nabshmir kelmat Exceeded by me